بالخيان فرحه وبشاير بالحرب خالي وعاساكر بالخيان بالحرب خالي وعاساكر وانت يا جسام حايط be anili ni an titi wij hadhih hada biha yitaddad shayara o my قراره هذه عيش لي الحسن يمي اختي يا ريك انتوار ولا يمد حد زفاو هلاغي البنت ضاريك والحارب تتنطارك تعالن دماريك زفاو شموعي وهلاغي المعركة سوفي وعاس لونيزي فلوت يا ايقاتي منقدر ضيين بالخير بالحرب, بالحرب خالي وعساك وانت يا جسام حاير بيني لاثنين تلت يا ابني عالمك نصايح اريد ايدك بالموهم يا جاي سيمت فكير اريد ايدك يا ابني على ايدك تنمي سر من بعد فترة وماتي في أيديك لكني الحين تصيري بدموري أيديك هذه تبقى خالي أيديك تبقى من رأس لو تظل ذي هاي لو تظل على غبرناي وانتشت رير رياحي ذني ام وين و ساكن بالخير فرحه وبشا بالحروب بالحروب وانت يا جسا السالني حيتها وانت فعاهم ما يفوتك محتواها هاد الشمعة عرسك اللي جيه ابن السماء ترمد سناها شمعاتي ترحي علم واحد تفاحه خالدوتي تنوار دنيا بهداها فالفرح شمع عندك الشمعة اللي مجدك يا ضوى لكن صار يايشدك كزينه تتيج وين في فرحه jassam har bi ani ni titi wij az li lawna hanna in jam'an دم عبر ظل غاضري يا ابني يا من فرقتك كالسحاب عليا عريش زفاف عرسك انسابته بدايا تريد على العرش والزفه الزغيه لو ترجح مهره كسر نجيل مني ها هو والمهر You��은 puresta, you lili youifip T soapy isdaro, the tuke t you Guii uh Guii ساكن ساكن فرحه وبشاير بالحارب خالي وعساك ونت ونت وانت يا جسام ح بين الاثنين جتت جت وين عل يا نجم سادي ali shamsar ya hilm ay ujeef ay ya hirsa ya ya usni ya bet githi allo mihid ma prajna za mihid B math B Ha ar Net Yes out 2014 A w yak tiri thab al ghayri ismi lotiri dil kifan yabni gubay laki thubiyan thanni ya wali al ayn tatiji tatiji وانت يا جسام حار بين الاثنين في التجوير في التجوير أم وقاصدي سلحي الحراي رواعب لما يتعالي سوف ويل كاي اي مثيل وثبت قدر يعلل قوم وساي ساعلن جسمي مب راييي راملس حق صرخ من كهف مصايي باي يا بيل شيي فان يا بينيل اطايي ليكي شهاده حصلت بكل اي راد وتخيلي بعد الساعه ده وعارفه زين A. Sanih mis morally terminaria w87 r. or